السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله أحمد وحمد يليق بذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمه. وبعد فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأي علمنا ما ينفعنا وأي ينفعنا بما علمنا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 وجسدا على البلاء صابرا وعمل متقبلا وشفاءا من كل داء وسعة في الرزق وخروج من كل هم وديق. ونسألوك ربنا السطر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك السطر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك في الدنيا والآخرة آمين آمين وصل على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام ثم أما بعد فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون.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 بعض الجاهلين الآن وأرادوا أن يحروا ما قالته الخوارج وما قالته المعتزلة فأحيوا ضلالا أضافوا إليه نصبا أي إنه من المرصابين حيث إنهم أسندوا هذه الأقوال إلى أنفسهم باعتبارهم مفكرين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 ثم إن الله سبحانه وتعالى سيغي لهم هذا الاسم، ثم تستتب حياتهم في الجنة وسط سائر الموحدين. قلت لكم الخوارج والمعتزلة أنكروا هذا. استنادا أولاً إلى مبدأهم، فالخارج يرون أن مرتكب الكبير الذي مات ولم يتب منها هو كافر خارج من الملة، فلا بد وأن يخلد فيه.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 لا ينفع فيه بيع ولا خلة ولا شفاعة وهو يوم القيامة فقالوا إذا كان القرآن الكريم قد فصل في الأمر أن أهل النار لا تنفعهم شفاعة الشافعين أن أهل النار وما هم منها بمخرجين إذا لا تنفعهم شفاعة ولا يمكن لهم الخروج كيف أنت الآن والقرآن يقول هذا تقول لا ده تنفعهم شفاعة وهيخرجوا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 والذي تفيد خروج رئيفة من أهل النار من النار ثم دخولهم إلى الجنة قالوا يثبت بهذا أن هذه الأحاديث تتعارض مع الآيات وبلاء عليه تسقط هذه الأحاديث ويبقى القرآن الكريم هذا بالضغط ما نقى له هذا الخارف الذي ساقوه في قناة من القنوات الإعلامية الفسدة وما الآن وقال المعيار عندنا هو ها القرآن الكريم فإذا جاءت حديث تتعارض مع القرآن الكريم أسقط معها والحق هو ما جاء في القرآن الكريم هنا كما قلت ينبغي أن نقف ما عدة أمور الأمر الأول طيب إذا كنت أنت استدل بالقرآن الكريم طيب ما أنا هاتيك برضو بالقرآن الكريم بقول الله تعالى من ذا الذي يشفى عنده إلا بإذنك إبقى في شفاعة وهذه الشفاعة مرتبطة بإذن الله سبحانه وتعالى قل لي بقى اللي بالإذن دي تكون إيه اللي بالإذن دي تكون إيه قل هالك وفصرها لي أليس هذا سيقوم بقى من بقى عرف قرآن مع قرآن؟ يبا ما تنفع عنده الشفاعة وبعدين يخبر الله سبحانه وتعالى أن هناك شفاعة ستنفع وهي مرهونة بالإذ بإذن الله سبحانه وتعالى طيب تودي الشفاعة اللي دي فين هم كما قلت لك لما يقولوا في طلاق الطلاق عندهم خارج المعتزلة يدافعون عن هذا الأمر ونفس الكلام الذي قاله هذا الجار الذي جلس في هذه القناة نفس الكلام نقص الكلام ف و... والمذيع قال وانا الكلام قالوا تعالى بقى طيب حضرتك بتقول ما مفيش شفاعة خالص طب ما في ايات بتقول ان هيبقى في شفاعه ها بالاذن مش كده طب ايه الشفاعه اللي بالاذن دي الله بقى هنا بقى نتكلم هنا بقى نتكلم الشفاعه التي هي بالاذن خد بالك بقى الشفاعه التي هي بالاذن تكون لاصحاب الصغائر خد بالك لأصحاب الصغائر أو لأصحاب الكبائل الذين تابوا منه باللفظ هذا هذا الكلام قاله بالضبط المعتزلة قديم قاله بالضبط المعتزلة قديما نقول لي طيب تعالى بقى ونمسك يا معتزلة انتو بتقولوا ان الشفاعة اللي بالإذن دي لمن ارتكب كبيرة ثم تاب منه طب هو اللي تاب محتاج لشفاعة هو السؤال هو اللي تاب يحتاجه الى شفاعة ده سؤال طب ده تاب خلاص يبقى اللي تاب منه ايه اللي حصله خلاص هشفع له ليه بقى هشفع له كرجل عليه باين فسدد هدفعلوا انا ليه بخلاص بسدد فإذا كان ودى منهج المعتزرة أن التوبة تجب ما قبله طب إذا كان تاب فلما سأحتاج إلى الشفاعة دا السؤال طيب أصحاب الصغائر عندكم عند المعتزر الرارض ليسوا من أهل النار مش هخشوا النار طيب فلما يحتاجون إلى الشفاعة دا السؤال دسواء، طبعا المذيع ما صلحش على هذا السؤال خلاص هو أول ما قال لبق كذا خلاص اقتصانا وقال له ده موضوع تاني بقى خلاص، ده موضوع تاني بقى خلاص، فلما يبقى صوّاه كذا ما فهموا شيئا على الإطلاق، ويبقى الطلاق عنداه مش عندان الله، يبقى إذا هذه الشفاعة لمن يحتاجها؟ من اللي يحتاجها؟ من اللي يحتاجها؟ ها؟ من اللي محتاجها؟ خلاص اهو في النار ومحتاج يطلع. ده يطلع تبقى تظل المساله واقفه على مرتكب الكبائر راح طالعين لك بامر تاني قال لك ده المعتزله برضه قالوا يا علمتوا مصرين اللي مزلوا في الحته دي ان الشفاعه لأهل تبائر اللي دخلوا النار مالهم اه قالوا طيب لما تسألونها لله سبحانه وتعالى يعني انت الواحد فينا ها لما بيجي يدعي اللهم شفع فينا لبيك وارد جميل، مين مش كده احنا بنسأل الله سبحانه وتعالى ان شفع فينا النبي يقوم المعتزي اللي بقى يروح مسكرة طيب انت يا سني بتقول اني شفع على الاهل الكبائر اللي دخل المار تقول له اه. يقول لك طيب انت مش بتسأل الله سبحانه وتعالى الشفاعة تقول له, اه. يقول, له اه. يقول لك فكأنك تقول لله اللهم اجعلني من اهل الكبائر حتى يشفع عليه نبيه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 طب إنت بتدعي رحمه الله بتقوله إيه اللهم شفع فيا لبي يبقى معنها إيه يبقى معنها اللهم اجعلني من أهل الكبائر حتى يشفع فيا لبي يبقى أنت تطفد من الله أن تكون صاحب كبير كيف ترد عليه ودي حتى بضيفها للتعبال اللي أعادوه ما ألهاش لك أقولها له عشان نقول له يعني عندنا ما لديك وزيادة وأيضا عندنا رد وايضا عندنا الرب والي العلم رده بوجهين، قالوا لهم تعالوا طيب انت يا معتازلي بعقلك بقى ليه مش عاك بالعقل وار المغفرة تقع عليها قال على الصغائر يعني هم عندهم الكبائر تحتاج لتوبة واما الصغائر فربنا يغفرها مش كده؟ مش كده؟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 أن يجعلنا من أهل الشفاعة هذا لا يعني أننا نريد أن نكون من أهل الكبائر زالماً ما بنسأل الله المغفرة ليس معناها أن نكون من أهل الصغائر إنما المغفرة هي رحمة الله هذا المفهوم العام هي رحمة الله فلما تسأل الله المغفرة أن تتطلب من الله أن تكون من أهل رحمته لا من أهل فعل الصغائر كذلك الأمر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 خمس أنواع فاكرين احنا قلنا فيها ايه؟ خمس أنواع دي فانت لما ديه يسأل الله سبحانه وتعالى شفاعة نبيه لا يشترط أن تسأله الشفاعة الخامسة اللي يتكون من أهل الكبائر طب ما انت عندك الشفاعة لرفع الدرجات في الجن ليه قفلتها على دي عشان كي قلت لك لازم تفهم الخمسة الأول فليه قفلتها على أهل الكبائر طب ما خدتاش ليه اللهم اجعلني من أهل شفاعة نبيك أي من الذين سأشفع لهم في رخ الضرجات فأكون مع النبيين والصدقين والشهداء والصالحين ليه أفلتها كذا ليه إذن كل قول له عند أهل السنة إيه؟ رد له عند أهل السنة رد ده فيما تعلق بالعقل فعلى بالا ما نتعلق بالنصر لخلك إلى الأحاديث تتعارب معه الايات لا حبيبي احنا قلنا بدايتها ان ايه هو مفهوم التعارض وانا قلت لكم الكلام ده الاول لان الان كل حاجة تنكر يوم يقول لك ايه ده بيتعارض ده بيتعارض ده بيتعارض ده بيتعارض لا تعال بس الاول نحدد ما هو التعارض الذي يجعلنا نتوقف في احد النصين او نسقطه عشان توقع لي سنه او تتوقف فيها ايه هو التعارض الذي يجعلنا نتوقف في احد النصين او نسقطه ومش هنعمل بيه ايه هو التعارض ده ايه هو التعارض ده هو التعارض الذي لا يمكن فيه الجمع بين النصين هو ده اللي انت ما تجمع فيه بين النصين فيبقى وقتها اما ان يسقط احد النصين وإما أنه نتوقف في أحد النصائر اللي هو بيسميه أهل العلم التعارض الحقيقي. إن قلت الدولاب ده طويل أسقط تعبيري أسقط إنه قصير إن قلت عبيض أسقطت إنه يسود خلاص تعارض حقيقي ما تقدرش تجمع في بين النصائر فلو أمكن الجامع لابد من العمل من ولا يكون هناك تعارف. تعارف تعارف طب والجمع لا بيمكن ازاي قال لو اعتبارات كثيرة اول لازم تتعلمها قبل ما انخرف ونوقع ناصر قبل ما انخرف ونوقع ناصر اولها النظر الى اعتبار النصي ممكن يكون الاعتبار هنا غير الاعتبار هنا وحضرتك مش واخد بالك، وحضرتك مش واخد بالك، وضربت مثالاً على هذا قلت لما تقرأ قول الله تعالى هو الظاهر والباطن على من هاي المتخلفين دول يقول لك لا في لفظ هنا هذي غلط واحد من الاثنين لازم يشاع صح واحد من الاثنين لازم يشاع ليه لأن الشيء إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون باطلا خلاص في تعارض اللي بفيش فلما أتق الله تعالى والظاهر والباطن حط في المشكلة دي طب هو جمع علينا متلاقيذينا توقع عنه فيهم توقع الظاهر لص الباط توقع أن يبله مش تعارض ده مش تعارض ليه لإن الظاهر لها اعتبار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 الله سبحانه وتعالى طب شكله ايه وعامل ازاي واستغفر الله مما قلت ولكن اضرب مثال حد شاف يبقى هو ايه هو الباطن ده باعتبار ايه ذات الله حد شافها ولا يقدر يتكلم عنها طب باعتبار مصنوعاته بقى با انا هعرفه عن طريق مش عن طريق ذاته لا باعتبار ثاني عن طريق ايه مصنوعات الله هبص في خلق السماوات هبص في خلق الأرض هبص في نفسي هبص في خلق الحيوان هبص هبص في خلق الانسان هعرفه ولا ما اعرفوش ها الاقي نفسي بقول سبحان الله هو الظاهر لا يخفى على أحد من مضري في صناعته يبقى في تعارض ليه دي ليها اعتبار ودي ليها ايه اعتبار يبقى فيش تعارض يبقى لازم تعرف كده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 ثم تيجي تلاقيك السنة الرجل تاخد القرآن ولا السنة البهايم لحد يقول لك ما يفعش رجل بيتعارض مع القرآن ومش فهم يعنيه تعارض ده البهايم بقوله كده فيقول لك راسب انه نوقع السنة يا راجل انت ما بتفهم ليس هناك تعارض دعموه وخصوص. الآية جاءت عامة في كل زاني وزانية والحديث خصص خصص الثيب والثيبه المتزوج والمتزوجه يبقى ده اسم مستعار ده اسم عموم وخصوص وده تفسير قران بط حرمت عليكم الميتة والدم انت تمسك كلمه الدم يبقى كل دم حرام مش كده كل دم حرف اي دم حرف القرآن خصص والسنة خصاصة ده مش تعاب طيب حضرتك بتروح تشتري كيلو لحمة كيلو اللحمة تروح البيت علق فيه دم ولا مش علق مش كده تروح رمي في الحل عشان تعمل شربة وتروح تشرب الشرب طيب هالشربة دي دخل فيها دم يا عم مبترقضش بقى تمسك اللحمة تغلي وترمي الماء لحد ما تحسني ما فيهاش اي دم خالص ليه ما بنعملش كده ليه والدم حرام فتجي آية تانية في القرآن الكريم إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا دي بتتعارض مع دي دي خصاصة دي ان الحرام هو الدم المسفوح السائل اما العالق باللحمة فلا دم السائل وتيجي السنة تخصص الكبد والطحال ده اسمه تعارض ايه هو مفهوم التعارض ده عموم وده خصوص عند المغفلين ده تعارض لا فتعال بقى لو الانس... لو الناس وفي في بقى اكثر من هذا لا تقييد والاطلاق اللي هو المطلق والمقيد كل دي اشياء تزيل التعارض والقران ماباش حقيقة فلما نيجي نقول له ان في ايات في القرآن الكريم قالت ما تنفعش شفاعة وفي ايات قالت تنفع ده مش تعارض في احاديث قالت ينفع ده مش تعارض لا ده اختلاف لاعتبار ايه اللي احنا لسه بنقوله بقى ايه الاختلاف لاعتبار ايه الاختلاف لاعتبار ان اللي ما ينفعش باعتبار أنه كافر واللي ينفع باعتبار أنه موحد بس عاصي مرتكب لكبير هذه اختلاف الاعتبار خدها بالحتة التالي يا أخي قلت أن الآيات التي نفت عامة هتشمل الاثنين يبقى الآيات اللي بيانت ثبوت الشفاحة بالإذ عملت إيه خصصت خصصت ان في شفاعة بالاذ وعجال سنة بينا ان الشفاعة التي هي بالاذ لمين لاهل الكبائر من الموحدين فأي تعارض فلازم تفهم خضية التعارض قاية عشان تقول ده تعارض حقيقي وده تعارض غير حقيقي ده تعارض حقيقي ده تعارض ظاهري يمكن الجمع ولا نمكنش جمع قبل ما نخبط ونقول نصقط ونوقع وما الى هذا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 والملائكة صفى لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صاد طبعا ما ذالت الآيات نعم ما احنا قلنا ان انت حضرت معنا المحاضرة فاتت هذا شأنك <تصفيق> احنا قلنا لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب لا تتعارض مع ما جاء في القرآن الذي جاء في القرآن الكريم نف الشفاعة التي تؤدي إلى الخروج وما هم منها بمخرجين احنا قلنا يخرج النبي مرش يخرج والله اهل غشافف بس هنا في هذه الآية زال طبعا للآيات الأخيرة تتكلم عن يوم القيامة وما يحدث فيهم الأهوال نسأل الله لنا ولكم السلام فالآن التي معنا تقول يوم يقوم الروح اللي هو يوم القيامة اللي بنتكلم عنه برضو اللي هو خلاص الرحمن اللي يملكون منه ايه خطابة يوم يقوم الروح والملائكة صفر لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صابت تعال بقى يوم يقوم ايه الروح الروح يبقى الروح والملائكة حيصف، يبصافك. إيش كذا؟ الروح. ذكر أهل العلم في الروح ثمانية أقوال، تمن أقوال. إبى تطلع الروح دي، هتلاقي تمن أقوال وفي النهاية نقول لك يبقى الراجح، وأنا بقول لي الثمانية أقوال اللي لني مما يؤسف له. اللي هي في هذه الأقوال ما هو ماطل. لكن احنا عندنا انصفوا وعرض يعتلون المنابر ودول كارثة على الاسلام اللي لما يقرأ ولا يستطيع ان نفرق بين حق وباطل بل يستهويه الباطل احيانا ليه الباطل بيستهوي الناس احيانا ليه احيانا يعني ترد فيه قصة تقوم القصة ايه ها؟ تصحصح الناس والناس تهلل وانحنا امة يعني ضرجت على هذا عب الحكاوي ويوي اوي ولا تفكر احيانا في ما تسمع مم عنده الحكاية خلاص فاستقبلها مصدقا خلاص وخلصت على كده دون ان يستوثق بما يسمع فللاسف يعني امام بيتي في تعدي الشارع التاني كده في مسجد في الفترة اللي كنت متوقف فيها تماما عن الاسم الخطابة وممنوع فكنت أنزل أصلي في المسجد أسمع من خطيب المسجد ما يشيب له الولدان الله ولا أدري يعني هؤلاء كيف عندهم جرء يعتلون المنابر بهذا الجهل بهذا الجهل لا لغة يعني تسمع اللغة اللي عمال يقولها يغشى عليك ويبدأ الخض بكفر ها والله بكوف فيتكلم على الصباح تعالوا لك أول ولا أول لثاني لثاني يعني إيه يعني يعني هو ربنا لي اثنين ما لهمش أول يعني في الصالج الكلمة دي أنا نفسي يعني بيقول إيه ويعق تسمع بقى المفعوم منصوب والمنصوب مجرور وضمير المتكلم ضمير مخاطب وشو لا لا هيك عنده فعند بقى انظر الموضوعات والالأحاديث التي تلاوها ولا لا يحسن تلاوة القرآن الكريم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 منها طبعا أصحاب المذاهب والهوى يعني هتلاقي الشيعة يقلفوا أحاديث عشان تمتدح بقى في في علي وفاطم والبيت وعليش تنيه تلعن في اللي خلفوا غيرهم كده كل دراس ويصدروها بقال رسول الله أو قال فلان أو قال فلان علشان يضفوا عليها خداسة فيصدقها الناس يعني ما يقولك قال رسول الله خلاص ففي منها وفي منها الكايد للإسلام كما فعل كلاب اليهود وكلاب المستشرقين وفي منها بقى جذب أسماء الناس كما كان يفعل القصاص فكان فيه لمع اسمهم القصاص زمان كده فإما أن يكون طامعا في عطاء وإما أن يكون يريد أن يبذب الناس فيخش مثلا على أمير فيقول له حدثني بحديث لم أسمعه من قبل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 الشرابية كذا اسمه الهد خلاص مسجد ضخم المسجد انا كنت يعني اخطب فيه وانا طالب فلما تخرجت في الكلية ودخلنا بقى على الدراسات العليا وما الى هذا وانتغلنا فوقفت فترة عن الخطابة فبعد, فبعد السنوات عدت الخطابة مرة اخرى فذهبت الى هذا المسجد كالجمعية الشرابة تعمل حاجة اسمها جدول كبير فاحنا طبعا عشان كنا من خواص الوعاظ فكنا نختار المساجد فالوحة للشيخ أحمد شرقه والله أرحمه فقلت له يعني اديني جمعتين الشهر ده هتخطب وتقول إن شاء الله طبعا عايز هي والتقول له اديني مسجد الهادي ده جمع فيه كبير وليه إفادة فيه أكبر ودخلت في مسجد مسجد هذا في العادة زي ما بتشوفني يوم الجمعة كده أنا لا أزيد عن الجلبية والطائعة فكنا في الصيف فلابس جلبية بيضة وطئية شبيكة ودخلت إلى المسجد فالإدارة اتغيرت تماما وجاء ناس ما كانوا يعرفونني وما التقيت بيهم من قبل فأنا جلست في القبلة هكذا فليت المسؤول عن المسجد جاي السلام عليكم وعليكم السلام اسمك ايه افتلو عبدالله فطبعا وشافتي بقى لابس طئية شبيكة وطئية حاجة متوضعة كده فقال لك ده بقى ايه من بيعين اللمون اللي الجماعات تديهم جداول وخبالك أنت ما يا جماعش هاك بتابع كده بيعلى مو بيعجر في أي حاجة يلا خد جدول واطلع أخوته ودي مصيبة أو الله أو الله يعني أنا أذكر والله بحب الله ومش هذكر أسماء يعني كان على رأس الجمعش الشرعية وقبل واحد علشان ياخد جدول فأل لختيبله فبصله الأول خلاص ولبس العمة بعدها بودل أبيه سيارة ورب دانه هذي رقم واحد خد خمسين في المية نجاح خمسين المئة التانيين والله يمشي معه في الطرق أماني وبحلب بالله قال له اقرأ صورة الأعلى قرأها اقرأ الغاشية قرأها قال له يا شيخ قال له ادله جدوان خلاص هو ده كده تأهب وخد بقى جدوان يطلع بقى بياع جرجير يطلع طبعا مهنة يبيع جرجير أو لمون دي هذا لا يطعم فيه لكن الطعلي فيه وتصدق لقال الله قال الرسول والحلال والحلام يا دي المشكلة بقى انت دكتور في مهنتك على عين وعلى رأس لكن قال الله وقال الرسول وحلال وحرام ودعوة دي لها قالول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيراته فالبصيرة دي علم فخلاص أي حاله خلاص فصعبنا التكارب من بيعين اللامون اللي, اللي واخدين جداه يعني فقال لي يوم ما بأعطيناك مسجد ايه فقلت له إن شاء الله الهد قال طيب يشوف الجداه يا عم شوف الجداه خلاص قال لا أصفينا اثنين هادي قلت له لا هو ده أنا عارف انه هو لي. خلاص وكل ده أنا عمله رب صبرني يعني خلاص وقلت له لا هو ده أنا عارف انه هو لي. قال لي طب من الآخر بقى كده انت مش هينفح تخطب أبوه معدي فانا كنت عايز أقول له انت حضرتك من أبن الدولة ولا ايه يعني ما ايه يعني مش هينفح أخطب أبوه معدي يعني له ليه لا لا لا ده احنا بيجينا فلان رجل عالم فاحنا بنجيبكم الجمعية الشرعية س فانا رجل يعني فعلا عايز يتقبل وانا ما تركته يعني ما عديتش فانا احنا بديمكم جمالياش رأيس يبهز لكن احنا اصلا عندنا بيخطب فلان ومش هذكر اسماء ده رجل عالم وازهاري ومخضرم واعتقد انه ما ينفعش انك انت تخطب وهو موجود خلاص يا عاما هاد اسمعت وانا فرح جدا والله لما اسمع بس نيفس اسمع يعني الواحد بيبنيفش يسمع حاجة استفيد منها ويتعلم ان من كلنا بنتعلم. فدخل صاحبنا من الباب جير يستقبله وقبله الاياد وشاره الشنطة من ايده ولابس بقى الكاكولة والعمامة الازهرية في البلد وبعد انه راح يقعك جابه ومشهورله علي قال له تعلموني اللي جيها وإحنا قلنا له يعني ايه خلاص ما شاء الله المستعان. وصعب صاحبنا المنبر ياخد عشر على عشر الحاجتين والله عشرة على ودول مبلغة كما اللغة لغة عربية مستقيمة مئه في المئة لأنا اكتشفت بماعده من دارس لغة عربية وبلاغة لغة عربية مستقيمة مئه في المئة لا تمسقوا عليه غلطة غلطة الامر الثاني الأداء ودول مهمين جدا عند الخطيب للأداء كيف يؤدي كيف يؤدي امتى صوته يعلى امتى صوته يلطأ امتى يزعエ امتى يهدي يعني ماسك زمام الناس وهو واقف خلاص الكارثه بقى في فيما عرضه من قصص وروايات على المنبر هي الكرثة بقى اللي إن انا فوجئت بانه قال اني جمع الله الخلائق يوم القيامه شوف شوف التون بتاعه يعني ويوط ازاي خلاص ثم قال يا جبريل صف لي أهل النار خلاص فصف أهل النار فأبصر الله فيهم رجلا قال يا جبريل لماذا جعلته في أهل النار فرحم علقب وكان هذا الرجل قد عصى الله ستين عاما لم يفعل خيرا قط هيوه طب كويس يصف أهل النار دشية طبيعيان خلاص وعنين قاله إيبا إلا أنه جاء في يوم وقال ناسيا استعرف لو قالها قال تائبا أو قاصدا ما أنا هقول لك حاجة النهاردة برضو إن النصاب لازم تفوت عليه حاجة توقعه توقعه فلو قال تائبا قاصدا كان حبك النصب شوية لكن ده زي ابن اطنين بالله قال, قال ناسيا يعني هي جات معا كده مش حصيدها كبال يا حنان يا منان فقال الله يا جبريل وشو باب يقولها ازاي يا جبريل ألم يقل في يوم يا حنان يا منان أنا الحنان وأنا المنان أخرجه واجعله في آل الجن ليأتي المسجد كله الله والحيطان ديها تتهد على الأرض هي الناس عايزة كده هي الناس بقت عايزة كده لكن تبلس بقت تتكلم في علم أكاديمي تسمع قطيطا وعب شاقر باز خلاص الناس نامت منها فالناس تريد هذا هي الناس تريد هذا لا يعني بقى القصة صديقة القصة كاذبة القصة موضوعة خلاص بس كده كد ف... فمحد ف... ف... ف... السألوا مثلا بعد الخطبة طب انت كنت معهم طب انت مين اللي قال الحكاية دي دي رقم واحد ف... فلو كذب وقال رسول الله طب لقيها بقى فين عشان اقرب بقى ان المجرد الواحد يقول يا حنان يا منامه ده من هجل المتصوبة. تبقى المسألة خلصت يبقى مش مهم اصلي مش مهم صوم مش مهم اعمل اي حاجة واجه قبل ما بقول يا حنان يا منام خلصت يا عم خلاص فالناس كان لازم تفكر تسأل الكلام ده ماشي ازاي اتقال فيه اتقال فيه خلاص فبقيت مشكلة لذلك بعض الصالة بقى اقول لدي ابني نفس يعني أنا قلت خلاص يعني هم قابلينه وسأل خطب وسأل خلصت هعمل ايه؟ لكن هو بعد الخطبة نزيل وعمزك الميكرافون وقال معانا أخ وعز من وعز الجمعية الشرعية يعني عايزين نسمعه بقى يا عم بلاش تلو انت خدت البيعة كملها قال لا والله يلا خلاص انت اللي جبت لنفسك بقى فطبعا لم تمر المسألة مر الكرام اني لا استطيع ان اسمع باطلا واسكت فكانت وقيته معايا قدام الناس وعبط على الناس قلت يعني انتوا فيكم مشكلة ان لازم يكون عندنا المستمع الجيد لان لو في المستمع الجيد فلا بد ان يكون هناك العالم الجيد اللي يخاف يقول لك اي كلام فلازم يستوثق ويتحرى ويتثبت من هذا الكلام خلاص فطبعا صاحبنا غضب وقال يعني اما بالناس كده تقول ايه انا استاذ ومدرس في الاظهر قلت له طب يا عم انا يعطي بتكلم بعلم انت عتسيب العلم ونحتاكم للالقاب نحتاكم للالقاب انت مدرس بعد ازهري قال له طلال يا استاذ في الجامعة يا رائع بقى نشتغل كده ونشوف بقى يعني انت عايز القاب نمشي بالالقاب عايز علم نمشي بالالقاب زي ما التباشي انا معاك فمنواقع بقى ان انا ساكت بالجامعة وانت بتاع سلام ولسه اقعد ساكت ولسه بعد اللي انا بقوله من ساعه في بقك ايه رايك نمشي كده ونمشي كده فانا بتكلم بعلم ورد على العلم بعلم لكن للاسف المرضود عند الناس ايه بقى هو ده المرضود عند الناس ودي ودي حاجه بقولها لك يا كان تقبل اي كلام هكذا لان كثر انصاف الوعاظ الان الذين يعتلون المنابر فانا بقول كل الكلام ده ليه لان في ظن الكلام اللي هقوله لك بقى كلام انا سمعته على المنبر وقبله الناس وقبله الناس كده لازم تكون على حذر منه خلاص فبقول ان اهل العلم قالوا في قول الله تعالى يوم يقوم الايه الروح ما تبقاش بقى هنقول كلام مش اي قصة تسمعها وتروح قبلها وفي ناس تتعصب حتى للجاه ده يعني انت ممكن في مسجد المساجد والله لو اعترضت على هذا الجاه الناس تضربك ان هم حابين ده ويفكروني بقى بالشعب زي ما قلت لكم لما دخل مرة بمسجد ولما ولذلك لما نزل على معوية قال يا شعبي حدثني بأغرب شيء وقع لك قال وأنا قادم إليكم دخلت مسجدا فسمعت قاصا يحدث الناس عن النفخ في الصور يوم القيامة فحدث أن الصورة ههه ثلاث في ثلاث صوان كل وثلاث ملائكة كل ملك مساكله صوف فالشعب طبعا يعني يعني ما عجبوه هذا الكلام هو ملك واحد ها وصوره وصوته واحد وصوره فاعترض على الرجل فقال للمعاويه فقام علي اهل المسجد يضربونني والله ما تركوني حتى قلت لهم مئة صوب ومئة ملك يا الله أعلم علي أنا اللي كنت بشاقي بالي خلاص والضرب والشعب والضرب فهذه عجيب يقبلها الناس في ناس تموتوا على اعتابها تموتوا على أعتابها فبقول إن شاء الله تعالى أن الـ الـ الروح جاء فيها أقوال ثمانية أربع أقوال تتعلق بالملائكة ثلاثة أقوال تتعلق بالبشر وقول يتعلق بالقرآن المجموع ثمانين أربع أقوال تتعلق بالملائكة خارج من أهل العلمة لقول الروح هم خاصة الملائكة وأشرفهم يبقى ربنا عمل إيه في الآية؟ يوم يقوم الروح والملائكة يبقى خصص وبعدين عمر ودوارف في القرآن الكريم التخصيص والتعميم قل من كان عدوا لله وملائكته يبقى ربنا هنا عمل ايه عمر وجبريل وميكان يبقى ربنا عمل ايه خصص وجبريل جبريل من منين؟ من الملائكة من الملائكة فقالوا هنا حدث بالعكس في تخصيص وبعدين تعميد أو ما يقوم الروح أي الروح الظلوح هم أشراف الملائكة وخاصتهم والملائكة وعموم الملائكة البعض الآخر ده قول بلا دليل أستمع فاهم يا ده قول بلا دليل لكنه قاله بعض السلف البعض الآخر قال الروح هم الحافظة من الملائكة اللي هم في كرام اللي حافظين حافظة من الملائك ويبقى بعض ده تخصيص وبعد منه ايه تعمين قولي ثالث باء بقى وده باية القصيد اللي أنا قلت اللي فبدأ بسبب قالوا لا ضروح ملك هذا الملك خلقه وحاله اكبر من كل الخلق يعني أكبر من السماوات وأكبر من القرن كده حاجة بلاش نظير هو ده الروح ملك يعني أعظم من كل الخلق واستدلوا على ذلك بروايتين رواية ذكرها ابن جرير الطبر تفسيره وبسنده إلى عبد الله بن مسعود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 من كل تسبيحة ملك. طبعا لو قلت الكلام ده في مسجد زي مسجد صاحبنا اللي أنا قلت عليه ده طبعا ويمكن في ناس ما عايز اتكبر دلوقتي بس خايف يعني تقول لك هنكبر ايه بقى اما نشوف الحكاية الاول لكن انا لو لم امهتد بما قلت ولا رائع بقى بحكيها كده في مسجد فرق على اللي ممكن يعز اعظم من خلق استاده تتبع مية وعشرين الف تسبيحة كل تسبيحة يطلع منها ملك ده ايه ده طبعا ده في قدرة الله وارد لكن ده حق ولا باطل ده قضية تانية بقى ده حاصل ولا مش حاصل دي قضية تانية بقى دي رواية يبني مسعود الرواية الثانية اخرجه الطبراني في الكبير بسنده عن ابن عباس قال الروح ما لكن عظيم الخلق عظيم الياه الخلق لو أمره الله أن يجعل الخلق جميعا في لقمة واحدة لجعله يأتي يوم القيامة صفا واحدا يعني هو الوحد يعني شو الملائكة كلهم صف وهو صف الوحد صف في الواحد تقول ما كلام حلو ما كلام حلو صعي طب الكلام ده فعلا كلام حلو يعني كلام نقبله يعني اه دي رواية ودي رواية ودي لابن مسعود ودي لابن عباس وابن عباس ده يا ابن يعني كان من ضحايا النصابين والكذابين يعني كتير قوي خاصة في علم التفسير اكثر الكذبة على ابن عباس وكل كذاب يريد ان يضفي على كلامه الصدق تقول لما دي يقول لك حاجة في التفسير تقول له جبتك كلامنا بنقولك قال ابن عباس هتقولي انت بقى ده ابن عباس يعني اللهم فقهه في الدين وعلمه تأويل هذه دعوة النبي وهو حبر الأمة وترجمان جمال القرآن ولذلك هتجد في كتاب تفسير كامل ولا بقول لكم احضروا لي ان انا شفتوا اخر معرض تاب ديزيلته وحضرت صاحب المكتبة منه وجزا الله خير الله بجمع النسي خركنا على جنب ما اتبعوش ما اتبعوش الكريباع ويقبل عليه الكثيرون وفيه وعاظ اعتمادهم على هذا التفسير اللي هو كتاب تفسير اسمه تنوير المقباس في تفسير ابن عباس كل هذا الكتاب مكذوب على ابن عباس خيل كل هذا الكتاب مكذوب على ابن عباس وفي بقى قصص وغرائب بقى ايه وغبالك انت طبعا اخواننا اللي اذا لك بتوع القصص لا عايزين يعني يسخنوا الناس اه بالباطل هم كده ما اشتغلوش غير على ال الكتب, الكتب دي مش عارف كتاب اسمه مش عارف زبدة الوعظين وكتاب مش عارف مش عارف كتاب ايه وكتاب كتب تلاقي فيها حاجات والله اقعد اقراها اقول بالظبط الف ليلة وليلة الف ليلة وليلة ف الكلام ده صحيح طيب الروايه الاولى عن ابن عن ابن مسعود لا تصح رواية غريبة ومجذوبة وخط بالك لو عملت فيها العقل إن واصف ابن مسعود ما كل نصاب بيه بيبقى له تكة كده بيس بحاجة كده بيخدش باله منه ما بيخدش باله منه ولذلك قلت لك أحيانا كلام النصاب لو دققت النظر فيه ستأخذ منه ما تقيم به الحجة عليه. لازم يبلوه وقع فخل ركز مع الكلام نسمع زموا تلك زمان لما أولاد سيدنا ها فاكرين تلك أولاد سيدنا عقوب لما جاءوا إليه وكذبوا أكله الذئ مش كده أكله الذئ وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين ابنك قالوا الذئ طبعا فيجيبوا دليل وبرهان وجاءوا على قميصه بذم كذب كادي بيعملش دم زئ مش دم زي... يوسف جابوا لهم فرخه حمامه بتاعه غره وبتاع ده وادي دليل الصدق لما تركز زي ما سيدنا معقوب ركز بقى ده نادي قال لهم بس انتوا كذبين ازاي القميص اهو قدامنا اهو فالموده ده دليل كذبكم مش دليل صدق ما اهته ذئبا رحيما يخلع القميص عن ولدي ثم اكله يعني جابين له قميص سليم حلو قوي كده طب لما هجم عليه زئ ما قطعوش ما فيهوش خرم ما فيهوش قطعه يعني يبقى الزئب عمل ايه قال له السلام علي يوسف رحمة الله الابن يسحط على جنب واحد كاله فهو كلنا الصبر واعة له واقعة فتلقي بالا للي بتقالك واللي بتشوفه واللي بتسمعه مش كل حالة تقبلها وتستبدأها وخلاص لا المؤمن كيس فطر فيقول لك تعالى بقى كلام ابن مسعود في هذا الحديث ان خلقه اعظم من خلق السماوات والارض اول الحديث يقول ايه ملك في السماء الرابعة، إس كان هو أكبر منها، أعظم من خ خل... مش مش من السماء الرابعة بس من خالق السرعات الله، فبمن أعظم من خالق السماوات الله، ومنه واحد في في السماء الرابعة، طب هي أعظم ولا هو، ما استوعبته خلاص شو بالكلام؟ الكلام لا استقي إيرك، نفس الكلام في مقال ابن عباس، الرواية رواية واهية لا تصح عن ابن عباس بأي حال من الأحوال.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 قالوا جبريل استدلالهم بيه بالقرآن بقى نزل به الروح الأمين يبقى هو سماه الله بيه بالروح فقالوا يبقى المعنى يوم يقوم الروح والملائكة يبقى جبريل والملائكة وهذا استدلالهم استدلوا بيه بالقرآن إنه الله سماه ليه الروح أبا أربع أخوال باقي ثلاثة أخوال في الروح هنشوفها بقى بتتعلق بالبشر وقول رابع هتعلق بالايه بالقوان عشان بقى المجموع ثمانين عايز تكمل وتسمع يبقى ان شاء الله شوفك يوم الخميس القادم ان شاء الله وقدر سبحانك اللهم وبحمدك مش هدوا لا اله الا ان نستغفرك ونتوب اليك اللهم تقبل منا أمين مين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله في